وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعَ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ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 وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا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 لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا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 اننا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه أخذا وبيلا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 عَلمَ آ سَكُونُ مِنْكُم مَ الضَّ وَآخَرونَ يَضْبونَ فِي الأررضَ بتَغونَ مِن فَبلِ الل وَآخَرونَ يَضْبونَ فِي الأررضَ بتَغونَ مِ فَضلِ اللَّهِ وَآخَرونَ يقااتِلونَ فِي سَبل للل فَقَرَأُ مَاكَ يَسَّرَ منه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 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكبر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقون فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۚ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدُوا وَبَنَيْنَا شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ۚ ثُمَّ يطمع أن أزيد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 وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِدِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ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 كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ طَفْلاً مِّن مَّنِيٍّ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى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 إِا خَلَقُن الْإِسَانَ مِن نُقُفَةٍ أَمشاج نذُتَلِيهِ فَجَعلناهُ سَمًا بَصير إِ هَدَينَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَكِرَو وَإِمَّ كَفُور إِا أَتَدُنا للِكافِرينَ سَلاسِلَ وَأَغْل لَ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 وَيُطعمُونَ الطَّامَ على حَبِّهِ مِسكينَ وَيَتِ مَوسِير إِ م نُطَعمُكُمْ لوجهِ اللهَّهِ لا نُريد مِكُم دَزَ أَو وَلَا شُكُرار إِا نَخَافُ مَِّبِّنَا يَوْمَ الن بُوسَ قَمْطَرير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 ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا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 عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحل أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وَكَانَ سعيكم مشكورا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 إن هؤلاء يحبون العاجلة ويدرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة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 والالظَّالِمِينَ أَعددَّ لَهُم ذاابًا أَلمَا بِسمْمِ اللَّهِ الرَّحْمَالِ الرَّحيِي وَالْمُرسَلاسِ عرف فَالْعَاصِفاتِ عأَصفْفَ وََّا شرافَِشْرَاء فَلفَارقاتِ فَضق فَلْمُ القِياتِ لِكْراء عُدْرًا أَْنُ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 إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَّرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً أَمْ أَمْوَاتًا